يهربوا وان لا يذكر اسم الله عليها افتراء عليه افتراءا علي سانجيزي بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون جاهه الأنعام خالصة للذكورنا ومحرم على أزواجنا وإياكم ميتة فهم فيه شركاء تجذيم وص. فهم إنّه حكيم عليم قد خسر الذين قتلو أولادهم سفهًا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله إفتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والذرع مختلفا أكله والنخل لَن نزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه اكلوا من ثمر اجذا اثمر حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كنوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا Tabi'u khutu'at الشيطان Inna hu lakum adun